ثم خلقنا النطفة علقا فخلقنا العلقة مضغا فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون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 وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِجَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبخ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرا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 فإذا جاء أمرنا وفارت النور فسلك فيها فسلك فيها من كل زوجين ثنيل وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم غرّون فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرَّتْ بِأَنزِلْنِي مِن آنَذَلِكَ مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ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 وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا ما إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشراً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 ثمَّ أَنْجَأْنَا مِنْ بَعْضِهِمْ قُرُونًا أَخْرِيٍّ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَمٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلًا تَتْرَاءَ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ الرَّسُولُ هَاكَ الْبُوَّ فَأَتْبَعَ لَهَا بَعْضًا, بعضا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 إلى ربوت ذات قرار وبعيد يا ايها الرسل كونوا من الطيبات واعملوا صالحا انني بما تعملون عليم وان هذا امتكم ام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 وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخِيَرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هم لا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ لا يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أَلَا دَأَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَمَّا سَابِقُونَ وَلا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا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 للجوا, للجوا في طغيانهم نعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا, فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا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 قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها هذا إن تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم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 فَأَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَا عَلَىٰ بَعْضِهِم على بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ يَمَّا يَصِفُونَ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 أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قرائلها ومن وراء برزق إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ فلا ننسى بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسرون فأولئك الذين خسروا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 قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكننا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فانعدنا فاننا ظالمون قال ساؤ في هؤلاء لا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا يقولون ربنا ما آمنا تغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخلتمهم سخريا حتى أن سوكم نكرين وكونت منهم تضحكون إني جزئتهم اليوم بما صبروا بما صبروا أنهم هم الفائزين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاديين. قال إن لبثتم إلَّا بِثُمْ إلَّا قَلِيلَ لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ